أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في Extension سنين لله them من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى اولم يتفكروا في أنفسهم؟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 وصولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان وعقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا, أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم تشرون تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون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 وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم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 غير علم فمن يهدي من اضل الله فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا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 أيكم المفلحون وما آتيتم من ربا لرب وفي أموال الناس فلا عند الله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 يُشْرِكُونَ مكناكم الْفَسَادُ فِي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبل كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فأقِم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم اللامردد له من الله، فأقِم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون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 آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك الموت، وهو على كل شيء قدير.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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْمَعُونَ لِهَذَا الْقُرْآنِ إن إِلَّا مُعْرِضِينَ